الغفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا إِذا جَاءَكُمْ فَاتِقُونَ بِنَبَائِكَ تَبِينُ فَتَبِينُ أَنْ تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ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 وَاللَّهُ نِعْمَ الْحَكَمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى عَلَى القاتن التي تبقي حتى تفيه أئلة أمر الله فإن ثأث فأصلحوا بينهما بالعدل واقصقوا إن الله يحب المقصقين إنما المؤمنون إخوان فأصلحوا بين إخوئكم الله واتقوا الله لعلكم ترحمون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 ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا تنابزوا بالألقاب، بل اسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فَأُلاَّ. من ظلّدين آمنوا جتلبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسّس ولا يقتبّعتكم بعضاً أيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّ كُلَّ لَحْمَ أَطِيهِ مِيْتَ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ الرَّحِيمُ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتواكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا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 يَمُنُّ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا أَلَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْنَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بما تعملون